يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاءنا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعاء فرارا و إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم دعوا أ ص ا ب ه م في آ ذ ا ن ه م و ا س ت غ ش و ا ثيابهم واستوشوا ثيابهم و ا ص ر و ا واستكبروا استكبارا ثم إ ن ي دعوتهم ج ه ا ر ا ثم إ ن ي ا ع ت ب ا فاسررت لهم إ س ر ا ر ا فقلت استغفروا ربكم إ ن ه كان و ف ا ر ا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ب أ م و ا ل وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أ ن ه ا ر ا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 ثم يعيدكم فيها و ي ف ر د ك م إ خ ر ا ج ا والله جعل لكم ا ل أ ر ض بساقا ل ت س ن ك و ا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إ ن ه م عصوني واتبعوا, واتبعوا من لم يزده م ا ن ه وولده وقد م مكرا ك كبارا ر و و ا ا ا لا تذرن ولا ل آلهتكم و و تذرن تذرن اضلوا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ونسرا وقد أ كثيرا ولا تذر الظالمين إ ل ا ضلالا مما تصير فانهم ا د خ ل و ا نارا ف أ د خ ل و ا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أ ن ص ا ر ا وقال نوح الرب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا ر إن تذرهم ا يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا ا إنك إن ف ج جفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن د خ ل ب ي ت ي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد, ولا تزد الظالمين إ ل ا كبارا